فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِن عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا تَمَسَّنًا النَّرُ إلَّا أََّّ مَمَّ عَدودَ قُلْأَاتقَدتُموعندَ اللَّهِ عَْدَ فَلَقُِ فَلهَّهُ عَْدَ أَمْ تَقولُونَ عَى اللهَّهِ مَا لا تَعمُون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 وََّذنَ آمَنُوا وَعملِلُ الصَّالِحاتِ أُول إِكَ أَصْحابُ الْ الجََّةِهُم فِيهَا خَالِدُون وَإِذْ قَذْن مثَا قَبَنِي إِسْر إِلَ لا تَعبُدونَ إِلَّى الللهَّه وَبِالوَالدَيين إحْسَانَوا وَذِقُرربَ والْتَامَا وَْمَسكِين وَقُول لَِّا صِحُسْنَا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وأنتم